بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وتاري أمر ما انتعبت بندكين بشيء ليلة القدر أو شيء شو باستحاوتك دي أو شويك زور بي علميان أفرمون رجاوايك تيايا شوي ليلة القدر بي ولو استخلاف علماء بازكين گوشو چشیوکه بالا نچینناو موضوع اكو علی خوی على القران پیروزہ سورت القدر بو باسکردوی نہ فرمید ان انزلناه في ليله القدر برکان پیجو باسی ليله القدر کین ابباس قران پیروز پہ بي و قران بو چی ہاتوہ خوی تعالی ل بدايه سورت گافر می ان انزلناه ایمنارد ما نخوارو چیمان نرده خواره قرآنی پیروز. فی لیلۃ القدر. لشاید که زور جوره و برجده خوان شرف و جوری. جی خویتی آو شو که قرآنی تعبیت خواره شاید که زور جوره بیه. هر کس اگر خوششیسته که اگرشته که زور برج اگرشته که زور بنره لکاته کا کبی. هست کاد او کاتا شو بیه، شروج بیه، دائم یادی اکاتو. الله معاشرت شوی که خوژ بیه، چه روزی که خوژ بیه. یه دوری او کاتا کاتو. قرآنی پیروز لیلیت القدره هاتو. لیلیت او شوی او نب ربیت و برکت انسان مسلمان عبادتی کیاب کالو شویا. سبحان الله. و he means that praying is not possible today and then, how many times we sleep doesn't spray, sometimes it's not coming so they can pray this means, what is to say in living a life and a life of our upbringing it is very satisfying the school عبادت knowing that to present the true purity and worship you say يعني تبيري لي فكره حتى تبيري لي بخو حتى حلالج يعني حتى حلال كي يعني عبادة تعالى كل اللي تقديت يعني كاتب الراسي شوي كي بربيه تو بركة مباركة براسي مباركة يعني شيء يعني خير زوري تاعي بركة زوري تاعي بلن أبي إما بير لهو كأنه كقرآن تاعته تقرأه كأم بون وريخوي تعالى لجن ولا إنس بيوستيان بواك كقرآن كان بو بيت خابيان بلج الله وعلا واب وامكن أوانش بلن سمعنا واطعنا نقوق إياك تابلا لا نسمع ولا نطيع لا يهود خرابتر يهود آنوس سمعنا وعصينا أنا وجمال يبو بس بقصدنا كده نيموسا أذانين وادود بس بقصدنا سمعنا وعصينا امر لا يسمعون ولا يطيعون Doing not daily it's the most successful than family you intestinal Otherwise you'll bring an rector you get rejected What's your promise and truth What did the Wolves 你が採り inappropriateаете looking lucky What did the brokerage of the Hash not so bad What did the Costa Rica do to you which's another royal What else to do People had good places and at high level Superseniousness So many people supported their life Tomorrow turned وقت what that means his pouch were shocked? He was confused He was looking for a love show and he wasstep as opposite of course He registered for the whole Pyach trabajo There is no one preaching there كان. no one think it is the standard of the Islamic secret where you have now called بس بناء الإسلام يا كان دف ولاده بقره هالبرا وقرانيه خشى ما رزم ده يا ماتشيا اختياركت أم والله ما قيت سنة والله باوابي وبأباوابي أما ماتشيا وكسافر على ولا نيشتكى رابوا استله حضوري خواتي على ببيوة رابوا ببيو على لسورة زمر من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 هر قوم یک بو خو دستورو قانون و یاساداب له بو خو بو نه دیت خو را وا خطی سور نه بلا بلا قران هاي قرب سره کسی وخت سینا تا چا سبب چنه خدمت او ایتانو ان جادوای باسی اوه باسی ليله القدر کې نګری دې ادي کاک جلچک سر ورو دې کې له تا به خوش بو خوشو ما خوش برد سیران بو اوه نه موضوعه کا اوه نه موضوعه کا إنا أنزلناه في ليلة القدر إيه ما براسي نرد ما نخواروا لو شو بيرزاء قرآن ما نرد بوأي بيتاء منهج دستور ياساي أو جنوا إنسا هموي هم بوأي برون برو خويت علىو شن باو كآدمو دايك حوامان بفريبي شيطان لبهش هات نخواروا لسورة بقر طها خويت على فرمن هرك سئق أجرشون أو هداي من بكيف فنبرون أخواره فعشان هرك سئشون أو هداي من بكيف أو أندل غم جنابن خفضنا خناه أنا بو بحش ذكرينه كهاتين ما ببو بحش بكرينه أما شئنيه من قراني وسماع شئنيه من نية لسر مرزى ما بوه ننير راينة تخواره قراني وسماع يبين لسر عزى يا من لب حش باك ما نير راوة تخواره قر كراوة بسر مانا أبي چوایلک دین اوهمالی به وسوسه شیطان قالم قر کلا بسرمان ونی بخوا ظلمی لئمکرد به ها برا زور کس به غلط لوتیگا یعنی چ بابا وکه ادم یوت تولو دارب خو چ بدایکه حوای و دو دارب خو ما خو شیطان وتی بو خو بخصیانکه اوهمالی ادور نخوارو ايه بي تو منها جميعا فاما یاتینکم مني هدن فَمَنْتَابِعَهُ دَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ داير برون خوارهم آدم حواء إبليس بخوار بسر أو عزة لم بنا ولا بحشت أو عزة هالبجاد أم كري عزة هالبجاد أم أمي كيستيم إلى السرين كل كونا قر تماشائك النقطة كل زور زور زور زور جورة. هم عزة توي بني برونا الجغرافية تماشاف كا هر هيجني هر هرهيج. مخلوقات على طربت هذه الفصول execution فأُمتحده ظ geri من أفراد الله?! آل في resonance فضر ارواام تقدم بعن لا Я السماء stressés transcends tape 들 Pvan, لأن عمرون تص wahивает! يجب تم حد Bassam ٻ ٥itto اذهب مجلس sem partconsARON impeta في رعادي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 أفر من أدم أن خواره نو شوية، عشان أفر وما أدراك ما ليلة القدر؟ بين نسر سورة الدخان، ربّتي نسر بداية والكتاب المبين. فيقول سوينا أخوا. على سوينا بوقرآن كبعنكرها مو حقيقة. أو أخوا سوينا أخوا. حاميم. أو أخوا يزاني معناه إيش؟ ياخد خوي تعالا فرمة. أو كونه كثير فرمة. خوي يقول أو قراني لو حرف لو حرفه نبيكنا أو كحروف عربية نبيكنا أنا حاميم. أقول أنا ويه خوان يا خوانينardo تختاروا دوارني وش درستي كان؟ ناتوا أنا. دوای فرمی سوین به بو کتاب مبینه خواسنه خواجه الله علیه لسرتي ان انزلناه في ليله مباركه اما ان قران ما لشوكي پیروزن درت خرا مباركه براستي او عملها مش زياده كايانا كتويكي عمل شوكي چيت چن زياد لهزار مان باشتر لهزار مان بو مباركه مبارك يعني زياده كاي دوای فرمی چي دوای ان كنا منذرين اما أما أما قصي كه إن كنا منذرين منذرين يعني كذي يعني أما ترسينين أي خل شيء نبوءة أنت ترسينين برجع لنا ما كم بحكمه ولكن يقولون ان القران يقولون ان القران يقولون ان القران يقولون ان القران يقولون ان القران يقولون ان القران يقولون ان القران القران يقولون ان القران رسك الروزيك كوصالي آيندا وللناوع بدكانا قدري خوايا أبي الروب دا خوي تعالى يابا ملاي كول لوح المحفوظ نقل كري وأوان بيان أدريك اللي سر زوي فلان وفلان وفلان حموك سيات كان جنوكه انزهرهمي أقدر كان يخاطير روايا أما صالي آيندا أوها روايا أما وناقيني كيف يشتري خوي تعالى أوشتين نزاني ويان نزاني رأو أقدر ده خوي تعالى لبيش كخوي هبوه جزنبه همشت كيزانيه یک مخلوقشی درست نکرد، لکه دکه خالقش بوها، خواهی تعلق خالقا، بس مخلوقی جار درست نکرد. کدروس تیکر، چون نبی مخلوق پیش خالق بی، آبی مخلوق پیش خالق بی، یعنی به خالق پیش مخلوق بی. خالق کدروس کاره بو، علی خواهر بو و هر بو، پسشان اما مخلوقانی کدروس کردو، چون درستی کردون، چه یکم اما همونی بابت که زر حالگره، امنا چی باب تا کمان بی دیتل و آلون خواهی تعالا هم مشتی ک زنی و پیش اوم خلوق درست که زنیتی ناوصیه کوریکی عملکردشونه چون امری بهشتی جهان می‌نیه همیلیا و تو اگر بلی نازنی یعنی خوا جاهلا ولعیاد و بالا اگر بلی خوا نازنی جا کسانی گندیره مناقشه و ما لگلاکن خوا زنی لسکی دایت مربم از آنی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 اعتماد سر زانية من من بي بي أخوة أخوة ما كرسن أو يقبله والله خوي تعالى لا أزل أزاني يتم إن شاء من تربي عزناك هو كزوربي بعقلكاني الله كأك خوي يعني ما دام خوي ناردي حتى هو كتاب مبنادي بيمنوا توابك وامكأ إيش زورك أذل يبو خوجك ها يعني خواته ونبركاته والعيادة بالله خ خود أجر أجر أول نبوى والزناة أو قتل أو أو, أو حمي خواته, خواته نها مسؤوله بله سري بعشرين بالج الجواي ورد دة مالكات بكره وبكسان بتن مالكات بالذنبان بقدر يخويا خواتي على نصيويتي بمالكات بالذنب كز درجاي مالي خويا كاتوا كزتن ها كزتن درجاي مالي خويا بقدر كذواكات نما مجرمه له ماك خو اگر بشي كتو اگر له نبي هو هر قدر خوا باليتون الله اخوا وايد انا يوم والله بده زري اخوا خاچي دانا وهرواي لا طاعت ولا معصيه لا باش ولا خراب همي بدست اخوايه شنو ككذنات انا ارادي اخوا بوزيني هيج غناهك ناكره هيج شاكيتش ناكره هيج حركه قلم كون انا ناكره با ارادي اخوا والله مكمل وكوت من اراده دو اراده اراديك خواهی تعلق دلیوای به بکره مرج نیا خواهی تعلق بلن همش نجیبی خوش بین نخیر فایگوره قد خرابی به خوش نیا، بالام قدریوای به بکره بالام چه اگانی به خوشه هم زن موضوعش نگاه لگره این بو چه لد فول لفهت این بو چه باشته کی زارگوره؟ افرم خواهی تعلق همش نجیزانی و پسش لالوح المحفوظ همش نجی لو لوح المحفوظ كمخلوقك إلا مخلوقات إخوة لوح محفوظ عرش مخلوقة أم أم مخلوقاتنا صفات إخوانين أجدار منها بس نين الأخوة؟ بدي لوح المحفوظ خوايا والعيادي بالله لوح المحفوظ مخلوقك إلا مخلوقات قل مخلوقك إلا مخلوقات عرش مخلوق جورترين مخلوق عرشة جاء خواي جورل لوح المحفوظ هم مش ذيكين وسوا تا رجت قامت رؤيا بعها هم هم وتياء شواني ليلة القدر كيف شو أني ليلة القدر باتا مشاكل تولسكي دايتة بوني تولسكي معلومات تبو نقلة كا في على فيه لوح المحفوظ سرد بس هو أو قدر لوح المحفوظ أدريت أبو الملاك كلا سر عزة أمشت عن الرؤيا فعشان رداء الروجان كل يوم هو في شان فا تعالى فرمي؟ كل يوم هو في شان همور رجك فا تعالى يشيخوايك أمرني أو لا داعي ب أو دولة من بي أو فقير بي أو مسلمان أو كافر بي أما قدرك أنا قدري أزلي إلهي لأوله كذاني درسك قدري لوح عشان صالاني ثمانية أما عشان صالاني ليلة القدر عشان أمهامي قدر إخواته على أوهيك على قضاء وقدر إن شافر مننا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا مذرين ما إيوه من إنزار كذا ها أو قرآن أو اكتياح تبيخ لنا أو يا ساي بيني خوات أنا بجيك أنا بحكمي خلتي بيمكن فيها يفرق كل أمر حكيم وكوت لو شواء شوياه أوشتاني كرؤيته صالي عند النقل أكره يعني اشتغل يبو توا ونبي اشتكي النبي أجا دربة أمر من عندنا الله لا يخمنه يا Father God He said و don't think everyone makes you زانياري خويتي there seems a له So you don't you think, you don't have very good Did anyone want you to do something else? Why بو you think the status there? What you think this might be What you do, that won't go down you And if زور have to bless your will You don't be wrong Your أفirma إن كنا مرسلين إما أي نارين. يا غمباران أتثن يا غمباراني محمد صلى الله عليه وسلم. بلى مأية أم نردنت فيها رحمة من ربك. أمر رحمتي إخويا. بعشر إخويا ما يبتجيبها إشتاعيا. بهوان تا إما نما زانية كريجين. أبويا يهود لعنة إخويا لبيو. أوانيك وإخويا بفعل سوء أذان. بل ميمونين. او داروين اي برشهتو هاي كوري ميمون والله ما كوري هذا ما كوري ميمونني حافظ انا اقر ان نبو اايا اقر خواديني ننردت اخاره معلوماتي ننرد امام ازاني كوري هذا ها أو أو أفلاطون أو داروين ماركس فلان أو فلان أو فلان, أو فلان. والسلمان شلون او كتابك او رحمة ايخوتي تعالى بما انا تو قرى ادم وحواء ادم وحواء ومادرسك رزم لنا بلا بداخه ولا بهشتك بقص اخوانك هاد نقعدتوش بهمان شي وغلطت تقرروا واوان راجل راسي ان غيرته وداوي لبدنياك اما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 خواهی تبرت علمی بودی، دروس کرد و ببی بتهیا مشغول می‌بین، بلام است خالق بتهیا مشغوله. باید لوح شوی از دور رز لقرآنی پیروز بنند، بیخنده با. باید پیغمبری خواستالله الله علیه و آله سلم بپیا و ای خنده و تاکو پارشه او، لنجش آ، باشترین عمل لوح شویان نجش با پیامبلهم ها. اگر شتی که باید پیغمبری خواستالله الله علیه و آله سلم لیلیت القدره اشتیتیک، آو نجش، لدواء، لعشاوا، حتی پارشه و نجی کرد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 que les Entãoes sont en premier son événement. Donc, personne ne le ressort, qu'en nido en elle. Nido en whatsappard, et presang telling. Nido en qoran said, tu es là. Non j'ai encore aussi dû cette masked names. Et wenn le orx demand tout de suite à la Shoah, Ayut, شوف يا غمر نزاني وصلى الله سبحانه وتعالى فريكر، هو. خوا نيا بيت علم الغيب، نجوك نزانو جل كاني أمره بناء نبي بتنا، بلقوا بحساب أولياء حتى أولياء لدرجة النبي آج ورثيتك بالله. أو نبياسي عبد القادر جيلاني كرونا بيت غمر ناكر صلى الله جيلاني. أو أن أوتر يا رسول كأو شر شركة يا رسول الله لا هشركة توخوا <تصفيق> أو أن أوتر يا خوازج جيلاني بكر يا عمر يا عثمان سريلو خ... يعني عبد القادر جيلاني لا بكر برستر الله خوياه أبو بكر الصديق جواب من بنا هالشيء تام شو سريلو عالمتي جاوا ربط الدقابة بشركة ولا أخويا بشرة بي بنا عبادات وخل أو شو ليلة القدر خير من ألف شهر لهزار ما زعتر كسيط لك أشتاه سالك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وكم باسمك الملائكة ببي إذن خوانات بأمر خوانه بالنار يقلح لو شو أخو أبي أنا بزنه شان برزه او شوا شان ببركات ملائكه جبريل تخواروا اگرن بسر همو سر زويا من كل امر الو شتاني كلا لوح المحفوظ نسلو نقلي ان كدو اوصلت شي الرؤيا هميان بها معلومات اوصلان او دراوتين سلام هي حتى مطلع الفجر اها يجلني شانكاني او شوا حتى بياني لمغربه وحتى بياني چيا هي منايتيو لانه او ان يكون لك ان توحيد لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ولا شيء ان القدر لك لان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون القدر ان يكون على وعبادة يا لهذا من زيات الخير زيات وهروها فرمي ملايكيه تخواروا وجي الرزا وهروها أمن سلام أو شو داعر ايمان إيمان داعر ذي وبيها غمري إخواني فرمي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واعتسابا غفر له ما تقدم من ذنب هركس رمضان بالرجوبة إيمان بيها بي أجر كيل إخوادا احتسابا يعني كي يعني أجر يعني قازن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 لانه يجب ان يكون هناك قران ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بمشي ايه رمضان ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم إذا بحرك سيجي الشيء ليلة القدر هزته قام يعني تقام ها هزته بوتي بونيش نق أو إلى ليلة القدر الدفوع جراني او سقاليه والله نخير من قام ليلة القدر أو الشونيش قيام أو الشونيش بك أو العباداتي تيا إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذبيخ. خايف يقول لجناح كيف يقوله. ببيت أنا خمود بوي تشجيع تانكم. دسعت لبر وخاص كان استاذ شو هذا اللي تبعني حسابي كان كن كن هش سعاد أنتوا يا أنصار عدرا واستيكاتا، أجر أول نجبة، دب لبيناوي خويت على أون دراوس. أنتوا لبس بليد راوس تاعي. زاهم شو أمر ال ال الشواني يجيبين، الرجال زور جيران أبو نزكي ساعات لو جوجر بع الت بكمان كوه زور ناره. وتم سبحان الله، لبس بليد راوس تاعه، هواي فين شيلة إياه، ها تيري خوارد وتروبر هاتوا راوس تاعه، خوي قربوش ده لي على أودبا، 1000 من زعتر باه نقسم إنجال كاكو شيء ما مسدرج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 تشي شبك قال تن قولي له ساره بالام زربي يعني لسر اون كوا دشوي أخير. زور يعني. دشوي اخير شكو بيغمر فرمي صلى في العشر الاواخر او رحمة اخوانيته ليله القدر اي جربت اهل الصالح عبد الله الكريم مسعود واي ان شاء الله بركة. أي بوت صالحك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 بلا قولي صحيح قول طبعا ما قولي أباي كوري كعبة سوين إخوان مسلم أحد ساجا تي والله كبراه من عبد الله مسعود رحمة إخواني والله من والله شيء بيسطحود سوين إخوان يا ورحمة إخواني قولي علماء علي, على الأقل أما أنا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 ياش إشكال قول كان بينجوي بروين سر هو الله أويه قول الصحيح أويه أقوله للصالق بصالق كأمسال بيستوحوا دراستك أو بين لكاتي أو بيستوحوا تبع حديث سيدر معني بيستويك بوا بخاريشة بيستويك بوا سالك بيستويك سالك بيستوي سالك بيستوي بينج سالك خازاريت كأو إيش نازليه باشة شو نيما أوشوب كيناها أوشوب Would كسي say too well by Chan? What did that put the qualità or Ramadan? What is the場 that keeps them being said Every Marchame we need to burn our rivers that began His many years it does not realize that Do you have the question? Should the Old Good Shout What are the writing here? We need to tell that داك من عيشة كان رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم يستجد وما لا في غيرها او شاء العبادة من الله عليه وسلم أقول أول شوا زاني مش شو قصدي بلهم فرمي الله بل الله ما إنك عفون تحب العفو فعفو يعني أم كلمة زور بلهم إياكم خويا تو يقلنا وكان عفو عفو لا خوش دبلي لا دبوري لا بندتاهم بارك كانت بس تخش اللي خوش بونو ليبردي إذا كان دواءك خويا لما خوش ب أو بل أو زور بل لسه إذا كان تانا بلنبرايبر أذب لو أنا بل بس من للتو بلهم إذا هذي نيوش كاب أي تو نيوش نازاني هم يدعوا لناوس تجذبي لا سجداء لا سجداء كسر داني ولا سبحان ربي العلا سبحان ربي بلش الله مما إنك عفون تحب العفو فعفني به فيري أوبين سجدم في خوي بينك آكأ سجد زور زوري خلق نازني تشي كابله كأجله سبحان الله نازني معناه جوازني بس بقول سبحان الله كجوريا ها سبحان الله جوريا سبحان ربي العلا جوريا سبحان ربي العلى تو سردانا وانا لو عز الله باشيبتو اي اي لا شريك اللعيب لويكوا كافرو كافر وغدار لتوقرت تو تو باشي لو قر تو قر بني عيسى قريتو نيا تو لعنتي الله يا الله مغلوله غله هي اوان لنا باجي لوشت انا اخويا او زوربي زوري خلق نازاني سبحان الله ومعناكيتي سبحان الله لا يكبل من يا رسول الله ويا عبد القادر يا الله باجي بوتلو يوم من بلا يا رسول الله يا عبد القادر باجي بوتلو يا ساي غير يا ساي توجب جب كم باجي بوتو او سبحان الله يا شو معناه اللي قيت ولسه زكيا سبحان الله ركوب يا جماعه رصواكم ريشو دلاشير You don't want to say speaking to your Lord. Why can't you be guardian of the God? Should you, God, Jesus. What if the Lord can you... You say to the 5,000- Seninres in the main room? When the H Pakistani says and blessing the Lord said to him, I have 27 فعفو علي. فرمي أستي جنا. بسر جنا حكانته. فرمي أستي تنجار تنجار. في عبدك الضعيف توم باري قرب بسل تود عزاب نيش اكيد ريشمولوس كره بلا منكم يكون من كم ترخم من من ناسان مخا قدريتشيا كره من ناسان هو مت دني بس يوم يعني توبو خدها توي بخوي كان بدون ایشی آن راگی، بدون کفیل آن راگی اما نوشتن و آخرین عبادات، هاتو خواهیت خوش بی، نه تو راه راهم که تو راگی تو به مال آخری چی خوردن بی؟ برای برزم، حتی بود آب ابرا. دعای تریزور که دوپیاگا مرسلا الله دقه و جللا و آول و آخر و علانیت و سررا، خواه كامي بچوك كامي گوري كامي اشكراي وكامي بنهانا كامي اوله وكامي اخره خايلهم يخوش بي او دعوك علماء فرمي بي على بينا زاني با خوي فركه اگر هر نازاني الله ين هر نازانم اخب چون نازاني والله بلي اوندت باردمي فير بي والله ازاني ببارگا دبو خوتي ابو عذابك يخرش قيامت لسرقوتي لا با فربه اگر جريمان هرتي نازانم كا كن نازانم لو خايلهم خوش بي خايل نود خوش بو خايل بو عفوت بي خوش خايلهم خوش بي أوجنا عزاني بлин، أوجنا عزاني. على ما تكاني ليلة القدر، طبعا عندك علامات باسكراها، والله أحواه ميخلتش لبيني خوا علامات بازكاء، والله بريسكاء كم بيني، والله عزاني مشت كم بيني، والله فلان، والله أوام بيني، والله عزاني متي بيني، والله وين ما شاف كان؟ أفرمي أن يكون الجو مناسباً والرياح ساكناً، فعين ابن عباس ليلة القدر ليلة سمح طالقة لا حرة ولا باردة تصبح الشمس الصبحات وضعيفة حمراء. طلعش و شیوه که زور خواهد شد، شیوه که ابن ساعد نگر مهیمن است. خویش شیوه که به آن یکی خور تیار باقود نیا، به آن یکی که خود داره که او کوتاشتیک، او قوتuye زجرانی او کوت روزاییت که نادری تمام شای که لکاتی داشتونیا. هلواها، تنزل بهالملائکا. فی حس الإنسان بط القلب، او شو خلق انسانی بر وادار طبعاً هست که قابه ايمان وبحلاوي ايمان زور جربت راه والله او شو سبحان الله حل شيء زوريهم من بوسور زورشيو كي خضر زور ظلم احرام زور ابو دلي او شو عبادتك الى ذاتي والى شو يتلاني بينته هو شخصا انا انا ما شاء الله تشبيكو لذات ملي بني براستي جاري والخوافه يا وترك ابرخ يعني لرا بساده انسان تواني لو شو يا بخوي اگر بشخوی ازیلت قد لذنا چه اگدار بن ها مد یک بلا نخ شو که می خبر دکردو معنا خوتون بس كم؟ زور. من ما اگر أشتوني ساعات يدو ساعات ساعات ساعات يدو س بخوي سلاحته كيتواني، بلى عبادتك أو شو حتى أخو كده أقربوا أو عبادة خوم بععباداتك بشر بالنيشجع أن تطلع الشمس في صباحتها صافية لا شعاع لا وبيكوري كعب جوي وتوا تطلع الشمس لا شعاع كأنها تصل حتى ترتفع بان يكين خور أو هذا ردك يعني شعاعي نيا أو بلا علاماتك وترا وخرافاتك تزور وترا ولا لا ني خلقانكوا فلاش ابيو فلاش دبي مادام نصقلي بالقران <سؤال> ولا حديث ولا قول <سؤال> او <سؤال> وتارك او بنا زوب عشاء عشاء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 Then we normally pray about the sonate We are not the plea that fulfill the bodies You are not the guilty of the reaction We lie Omar from such and how you do the evil But we are before God So we sava to fight for nothing man can war We eg my God can die and the causes such what Corinthians He may not have in battle He knows how نيجي باني نفوت يعني قاع اولويات سرجي هم عمل كان بابني نيجي المغرب ومعيشاو باني او سيش تزور قوريه حتى لحديثات وعشابك لجماعات بانيك لجماعات او بقيام للمدن سلاهمي بس او دعان بك قوريه لهمي قورات اجا ختان ببارز الله له لا ايش خراب لا تلفزيون ولا نازان بلا شيء النكر لو شو بارابي لسيري بارز خذ صبر بقرأ إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا